غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذهوى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 أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا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 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَنْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَتِهِ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ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 ام تامرهم احلامهم بهذا بل هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين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 أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا, يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا نُجُومُ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى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 فأوَحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 لكن في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمّون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 وللله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات وما في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإث والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع الموفر هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن التقر أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى أعنده أعنده علم الغيب فهو يرى, أعنده علم الغيب فهو يرى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 ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى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 وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْرَأَ وَالْمُؤَتَّفِكَةَ أَهْوَى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 الله اكبر اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر استقر ولقد جاءهم من الآباء ما فيه مزدج حكمة بالغة فما تغن النذب فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر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 فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كذاب أشر. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشر. إِنَّا مرسل فتنة لَهُمْ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 نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّدُوا بِالنُّذُرِ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 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخل عزيز مقتدر أكفاركم خير, أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براء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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر